بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَلِينْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقُهُ خُلِقَ من إِنْ دَافِقٍ يخرج يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ لَهَا وَجَعَلَ كُلَّ يَوْمٍ مَوْعِدٌ بِلِسَامِ فَمَا قُوَّةٍ وَلَا ناصر وإذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا